Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan kekal. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan kekal. Sesungguhnya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 قواتها في أربعة أيام سواء للسائليين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالت أتين طائعين Fquzahna sba' semaawat fi yoomain wa auha fi kull semaan amra wa zyinn semaan al dunya bmacabihah wa hifza. Zalikatuqdirul aziz al alim. Fain agrudu fakul an dar tukum saaqatam mithla saaqat al adu wa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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون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 Wahai orang-orang yang beriman! Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah berbicara dengan mereka dengan berbagai cara? Dan mereka tidak tahu. Maka mereka berkata, "Apa yang kita dengar dari Allah mereka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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون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 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِالقَمَرِ وَسَجْدُوا لِلَّهِ وَسَجْدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ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 Igmalu ma shaitum, inna hu bima ta'amlun baciir. Inna al-ladin kafaroo bi al-zikri lama jaa'ahum, wa inna hu l-kitaabun aziz. La yatihi al-ba'tilu min baini ما يقال لك إلا ما قد طيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي Qul huu lil laaizin amanuhu douw wa shifa wal laaizin laa yuuminun fi azzanihm wa quroo huu alayhim amaa ulaikayunadoun min makan bagid waladu aatina musa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 Wanu malahum min ma'his, la yasam insan min du'a al khair, wa in mesehul syir fiausun qanoot, wa la in azaqna hu rahmat minna min baghdzrra, لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئ أن الذين كفروا بما عمروا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Wahai! An-Namna, pada manusia, agung dan kita berada di sampingnya. Walaupun dia mengalami kesulitan, kita berdoa dengan penuh kekuatan. Aku bertanya-tanya, jika ada orang yang beriman kepada Allah, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم. Ala, innahu b-kulli shayin